كانت تشوف حاجات عجيبه في مولد المورو يا ستنا لو تفتحي لي الشيش لقيني باب من ضحويه الدراويش ناس بتوزع علينا لحمه ناس هنا بتوزع لنا عيش بتوزع لنا لحمه ناس بتوزع لنا عيش بس لما لقيت مولد وسكنوا ومقام وناس كتير جواه وفيه هبت وهنام في وسط أكل الله وهنسى أي قلال صوت الشيخ محلال صوت الشيخ محلال Show Boa! البوابه كمان يا كمان والفج وريا ارض الجدعان والهنوميه لاحلى مكان بحر يعني الهوى والميه كربوز ارض الجدعان خد العناب يعني العشقيه واكبر دايره و الحم والحمل تيجي والكندل الإدارة طارق حنا و الرئيس برج سبول الفارس سيزو و كله يقلب لسه بتوعي مبارح تجعلنا يلا عمرك رايح هنقول انه اتنش حدا اسحى بقى لسه يعني المرعب صحب يا جنت لتتحدو هنقول يا ابن الحسن بساره اللي الناس كده بيحبوه في الميزانيه لا لطبه الكفه حقي باخده يا ناس بدراعي سامح الخفه شامل الخفه كل ملوك الطريق الزراعي يلا يا جهاري الدين فلاش عالي الصفتي ما يستناش هنقوله على حمو هاشم درجه لعن انا ما استخناش رمي ما هيعني شبح البطار اما بلوزم يترمر تحكي الامر وما صح تتمو وسمعت الخبر تحولت انا مش مصدق والاركوع ده المنزي على اسفل ده اللعه اتعلت المغازي احمى كريم وبراء كريم هنقوله يا ناس ما سدازي ده اللعه والحب مكين احلى مسعه الدنيا بحلا بنتي غلا تاخد